والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللئم إذا يسر هل في ذلك قسم منه حجر ألم تركه ففعل ربك بعاد إرم ذات وَاُولٰٓئِكَ الَّذِينَ نَجَّى بَصَرُهُمْ مِّنَ الْوَبَاءِ وَفُجِّرُوا نَهْرًا لَّهُمْ في الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سوط إنساء إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعله فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رفقه فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحال المسكين وتكون التراث أكلاً لما وتحقون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً, دكاً كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم الذين بجهنم يوم يتذكر الإنساء يومئذ يتذكر الإنسان وأنا نرى الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه وَنَا يُوثِقُ وَثَقًا وَاحِدًا يَا أَيَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يا ربك رضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان مثالك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطبى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على وَبِالتَّقْوَى فَرَأَيْتَ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَمَنَ يَعْنَى بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَاء أَمَن سندعو السباليا سندعو السباليا كلا لا تضعه وسجد وقتين ألهاكم التكاف ألهاكم التكاف حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلم كلا لو جعلناهم علما يقين كلا لو جعلناهم علما يقين لترون من ثم لنتريهم عن القيل ثم لا تسن من الذين عن ثم لا تسن من الذين عن